مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوما نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله وإني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قومون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 Kem terkukuh jannah, dan geyun, dan zuro'iy, dan makamul kareem, dan zuro'iy, dan makamul kareem,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 على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء إلى يقولون لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بأذانا إلّا قل.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 يلبسون من سود سو واستبرق المتقابلين كذلك وزوجناه بحور عين